بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا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 ثم إنهم لصاروا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أترى كم علية كتاب مركون يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم وجوههم نظرهن نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تنسيم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 وَإِذًا قَلْبُ إِلَى أَهْلِهِ مُنْقَلِبُ فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافظين